وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إليك من رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَمْ نُدُل لَّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّمَا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 ولسليمان الريح غضبها شهر ورواحها شهر وسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عن أَمْرِنَا نذقه مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَرِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِكَ الْجَوَابِ وَقُضُورِ الرَّاسِيَاتِ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 في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مفقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لَهُ منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له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 ولو ترى إذ الظالمون منقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استبعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استبعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استبعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا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 رُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كنتم بِهَا تكذبون. وَإِذَا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جَاءَهُمْ إن هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وما آتيناهم مِنْ كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا